صاحبي ابو ضمضم يا رفيع المقامي روح إلى الشيخ وشامه ثم وصل سلامي شيخنا الليله بقلبي غلا واحترامي قاد زمرك بابي ما تراجع وراء بابي ما تراجع وراء كم شهيد تقدم ثم فجر عماره تسعة عشر أسدك كوم التجاره باعوا الروح روح الله حيها من تجارة بعوان روح الله والله اللي شرع بعوان روح أبشري بالهزيمة أبشري يا أمريكا جاكم الموت منا والمصائب تجيكا ننصر الدين بكلاش وهاون وبيكا من يحارب هلال إسلام ما ينصر من يحارب هلال إسلام ما ينصر, ينصر وياك من الفاروق هاكم وصاتي اثبتوا يا هلالتالي اهل الصلاة والوعاد جنة الرحمن بعد الممات جنة الخلد نهر الخمر فيها جارة جنة الخلد نهر الخمر فيها